انما المناسيه زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما يوطؤون عده ما حرم الله فيحل ما حرم الله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 والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار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 وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيم